فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والتراب فاليوم الإنسان خلق من سَن خلق يوم تبن السرائر فما له من قُوَّةٍ ولا ناصف والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن <تصفيق>